يا حلو يا حلو يا حلو معنا الطفولة حلو حلو ملولة ملولة يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو ويا حلو ناس أنت لغدت روحك يا حلو يا حلو يا حلو افصل خجوله يا حلو يا حلو يا حلو نسيت ودك لغايه ونسينا او جلسنا او زعلنا او رضينا او نسينا او غسينا او زعلنا أو لا, لا حش احد يواخذ ونكتشف كل يبينا لا حش ما يواخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا يا حلو معنى الطفوله يا حلو يا حلو, يا حلو الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو نسنت ودك لغبت روحك ملونا ملونا يا زماني وانكبرنا وانت وصغرنا يا وتصبح الذكر صورna ينقلب منه يحب وتصبح الذكر صورna وتصبح الذكر صورna يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو يا حلو النفس يا, يا حلو يا حلو يا حلو ناس انت ودك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 يا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملونا ملونا. يا طفولة يا وجودي لن تهت من نجعهودي يا طفولة يا وجودي لن تهت من نجعهودي ذكري منه حظني لقوا غصني وعودي ذكري منه حظني لقوا غصني وعودي لقوا غصني وعودي يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولة ملولة لغدا تروحك ملولة, ملولة يا حلو معنى الطفولة يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو ويا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو معنى الطفولة